لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف عندما تمكن المسافة الفاصلة بين الخط المتواصل وجانب الرصيف مرور عربة أخرى يسمح بالتوقف والوقوف يمكنني إذن التوقف أو الوقوف وراء العربة الرمادية